لآن, لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا ل خ ج ي م و ا للعلوم يا ا ل م ا لكم س ل غيره ا تنقصوا م ي والميزان إني أراكم وإنسان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 وما انا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا أو أن, نفعل او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد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 وما توفيقي الا بالله عليه توكلت و إ ل ي ه انيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم, أن يصيبكم مثل ما أ ص ا ب قوم نوح أ و قوم هود أ و قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفر ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود قال و ا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول و إ ن ا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أ ن ت علينا بعزيز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 و أ خ ذ ت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت ي ثمود ولقد ارسلنا موسى ب آ ي ا ت ن ا وسلطان مبين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 بئس الرفد المرفود ذلك من انباء القرى نقصه عليك نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظ ل ن ا ه م ولكن ظلموا أ ن ف س ه م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 ان اخذه اليم شديد وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب ا ل آ خ ر ه ذلك يوم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 واما الذين سعدوا ففي الجنه, ففي الجنة خالدين, فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إ ل ا ما شاء ربك عطاء غير مجذود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 إ ن ه بما يعملون خبير فاستقم كما, أمرت فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا ت ط و ا إ ن ه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار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 ينهون عن الفساد في ا ل أ ر ض إ ل ا قليلا ممن ن أ ن ج ي ن ا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين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 وتمت كلمه ربك لأملأن جهنم, لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك